في عالم يبتلعه الصلاة وتهوي فيه الأرواح كالهشيم نهض رجل ليس كباقي الرجال نار تمشي لا ينكسه حقي حتى العدم أقبرت بلن ناري في صوت الغضب أحرق أذر المظلامي والخطاب أنا رينجو ذوك وشعلة القصم أشيرا ناري سيد الحمام لا أخشى موتا ولا أتجف قلبي جبعا وصدري كالسيف في ساحة الحرب لا ألحني ناري تحكم ما تنطفي بسم شعلتي وصارع القطر حامل الأمل في عيني الخطر علمت تنجير أن يثبت ألا يساوي ما ألا يفسع سيفي لوضة والكفو لا تخشع نبدي سيط معهم إن بطشوا شرعوا وإن ساقة تفروح حباكية تخط في قلبي كل منادية حينظر للنهاري في عيننا في أين رينا ريه كشعلة هذا السمان لا يحترق بل يقيد الأوطان قصم الميناري لا أمهزل سأبقى حتى العدم جاء كذا كسر مظلمي قتالنا مارم ضد الجحيم ما كان خلي فقلت أنطفي لست تديركم عن الشرف ضربتنا كرو تصطدم تمنى نار والعسل لا ينهزم كتحت روحنا كل القوة بالنار لا في بالنغل داويت أذى يا قمر أسوأ تقف لا تحرب فجحيم النار أقسى وأغلب وإن أطفد فالنار تحت الجراح تصوري كما عادت الرياح أرمش على قصر الخطر المغتحم كالصطين أو مجدهم العدم لكن دمي يسيدي كل فتاه ينمو عنا الشجاعه فينا حي ينبض المعرف في عينينا ما سنخاف الموت في ايماننا علم وقشعلت هذا السماء لا يحترق بل يضيء الاوطان قسما من عينا نسيم حتى العظم yo okay. noqtin early daman la kaza kasal maghini tikaruna nawm dikal shahini natani khalli taqta tanfi la sta tu tiqom ma nshor fi la yam